لا يَسَّمعُونَ إلَ المَلِأَعلَ وَيُقَذَفُونَ مِنْ كلُلِّ جَاندَ دُشورَ وَلَهُم عذاابُ وَاصِب إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْ الخَقَفَةَ فَأتْ بَعهُ شِهابُ تَطِدَ فَستَتتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلقًَا أَم خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستفخرون وقالوا إن هذا إلا شحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم دافرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسكولون